مَنِ اتَّقَى وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ نيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو اذ الخصام واذا تولا سعى في الارض لي ثِثَا فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَس وجهنهم ولا بأسالمزاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء ضلاله والله رؤوف عباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُم مَّعَادٌ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان يغمر الله في الظلمات من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر